بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السادس عشر من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تخرج الناس من الظلمات إلى النور الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والظلمات الكفر والجهل والنور الإيمان والعلم بإذن ربهم أي بأمره وهو إرساله إلى صراط العزيز الحميد بدل من إلى النور الله قرأ بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر وبالخفض بدل يستحبون أي يؤثرون ويبغونها قد ذكر بلسان قومه أي بلغتهم وكلامهم أن أخرج أن مفسرة أو مصطرية على تقدير بأن وذكرهم بأيام الله أي عقوباته للأمم المتقدمة وقيل عامه على بني إسرائيل واللفظ يعم النعم والنقم وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا ويذبحون أبناءكم ذكر هنا بالواو ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح أو أعم من ذلك ثم جر الذبح كقوله وملائكته وجبريل وميكالا وذكر في البقرة بغير واو, بغير واو تفسيرا للعذاب وَإِذْ تأذن ربكم من كلام موسى وتأذن بمعنى أذن أي أعلم كقولك توعد وأوعد وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به لإن شكرتم لأزيدنكم هذا معمول تأذن لأنه يتضمن معنى قال ويحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من الثواب في أو منهما ولإن كفرتم يحتمل أن يريد كفر النعم أو الكفر بالإيمان والأول أرجح لمقابلته بالشكر لا يعلمه إلا الله عبارة عن كثرتهم كقوله وقرونا بين ذلك كثيرة فردوا أيديهم في أفواههم فيه ثلاثة أقوال أحدها أن الضمائر لقوم الرسل والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كقوله عض عليكم الأنامل من الغيظ او استهزاءا وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه والثاني ان الضمائر لهم والمعنى انهم ردوا ايديهم في افواه انفسهم اشارة على الانبياء بالسقوط والثالث انهم ردوا ايديهم في افواه الانبياء تشكيتا لهم وردا لقولهم أفي الله شك المعنى أفي وجود الله شك او أفي الهيته شك وقيل في وحدانيته والهمزة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة ولذلك وصفه بعد بعد بقوله فاطر السماوات والأرض من ذنوبكم قيل إن من زائدة ومنع سبويه زيادتها في الواجب وهي عنده للتبعيض ومعناه أن يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من ذنبه قبل الإسلام وبقي ما يذنب بعده في المشيئة فوقعت المغفرة في البعض ولم يأتي في القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكافر كهذا الموضع والذي في الأحقاق وسورة نوح وجاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف ويؤخركم إلى أجل مسمى قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة ومعناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت وهذا بناء على قولهم بالأجلين وأهل السنة يأضون هذا فإن الأجل عندهم واحد محتوم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يحتمل أن يكون قولهم استبعادا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة أو يكون إحالة لنبوة البشر والأول أظهر لطلبهم البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرسل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده أي بالتفضيل بالنبوة وما لنا ألا نتوكل على الله والمعنى أن أي شيء يمنعنا أو أي شيء يمنعنا من التوكل على الله وعلى الله فليتوكل المتوكلون إن قيل لما كرر الأمر بالتوكل فالجواب عندي أن قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون راجع إلى ما تقدم من طلب الكفار بسلطان مبين أي حجة ظاهرة فتوكل, فتوكل الرسل في ورودها على الله وأما قوله فليتوكل المتوكلون فهو راجع إلى قولهم ونصدرن على ما آديتمون أين نتوكل على الله في دفع أذاكم وقال الزمخشري إن هذا الثاني في معنى الثبوت على التوكل أو لتعودن في ملتنا أو هنا بمعنى إلا أن أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين والعود هنا بمعنى الصيرورة وهو كثير في كلام العرب ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك خاف مقامي فيه ثلاثة أوجه هنا وفي ولمن خاف مقام ربه في الرحمن فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة والثاني أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم والثالث أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام أو على التعبير به عن الذات واستفتح الضمير للرسل أي استنصروا بالله وأصله طلب النصر وهو الحكم جبار أي قاهر أو متكبر عنيد مخالف للانقياد من ورائه في الموضعين والوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان وقيل معناه هنا أمامه وهو بعيد ويسقى معطوفا على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى وإنما ذكر هذا السقي تجريبا بعد ذكر جهنم لأنه من أشد عذابها يتجرعه ولا يكاد يسيغه أي يتكلف جرعه وتصعب عليه إساغته ونفي كاد يقتضي وقوع الإساغة بعد جهد ومعنى يسيغه يبتلع ويأتيه الموت من كل مكان أن يجد الماء مثل ألم الموت وقربته من جميع الجهات وما هو بميت أي لا يراح بالموت مثل الذين كفروا مذهب سيبويه والفراء فيه كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال والخبر عند سيبويه محذوف تقديره فيما يتلى عليكم والخبر عند الفراء الجملة التي بعده والمثل هنا بمعنى الشبيه أعمالهم كرماد تشبيها بالرماد في ذهابها وتلاشيها في يوم عاصف أي شديد الريح والعصوف في الحقيقة من صفة الريح لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي لا يرون له منفعة وبرزوا لله أي ظهروا ومعنى الظهور هنا خروجهم من القبور وقيل معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة تبعا جمع تابع أو مصطر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف من عذاب الله من شيء من الأولى للبيان والثانية للتبعيض ويجوز أن يكون للتبعيض معا قاله الزمخشري والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله محيص أي مهرب حيث وقع ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان وقال الشيطان يعني إبليس الأقدم روي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة أو في النار يقوله لأهلها لما قضي الأمر إن كان, إن كان كلام إبليس في القيامة بمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم للجنة وإن كان في النار فمعنى قضي الأمر حصل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة إلا أن دعوتكم استثناء منقطع ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين لي بما اشركتموني ما مصطريا أي باشراككم لي مع الله في الطاعة من قبل يتعلق بأشركتمون ويحتمل أن يتعلق بكفرتم والأول أظهر وأرجح إن الظالمين استئناف من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس بإذن ربهم يتعلق بأدخل أو بخالدين والأول أحسن كلمة طيبة ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله وقيل كل حسنة كشجرة طيبة هي النخلة في قول الجمهور واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات وفرعها في السماء أي في الهواء وذلك عبارة عن طولها تؤتي أكلها كل حين الحين في اللغة وقت غير محدود وقد تقترن به قرينة تحد، وقيل في كل حين كل سنة لأن النخلة تطعم في كل سنة وقيل غير ذلك ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر وقيل كل كلمة قبيحة كشجرة خبيثة هي الحنظلة عند الجمهور واختار ابن عطية أنها غير معينة اجتثت أي اقتلعت وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة وهذا في مقابلة, في مقابلة قوله أصلها ثابت بالقول الثابت هو لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة في الحياة الدنيا أي إذا فتنوا لم يزلوا وفي الآخرة هو عند السؤال في القبر عند الجمهور بدلوا نعمة الله كفرا نعمة الله هنا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودينه أنعم الله به على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها والتقدير بدلوا شكر نعمة الله كفرا وأحل قومهم أي من أطاعهم واتبعهم دار البوار فسرها بقوله جهنم يقيم الصلاة وينفقه هي جواب شر فقد يتضمنه قوله قل تقديره انت قل لهم اقيم يقيم ومعمول القول على هذا محذوف وقيل جزم باضمار لام الامر تقديره ليقيم ولا خلال من الخلة وهي المودة ان الانسان يريد الجنس البلد امنا ذكر في البقرة وجنبني أي منعني والماضي منه جنب يقال جنب وجنب بالتشديد وأجنب بمعنى واحد وبني يعني بني من صلبي وفيهم أجيبت دعوته وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام ومن عصاني يعني من عصاه بغير الكفر ثم تاب منه فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة ولكنه ذكرا لللفظ بالعموم لما كان عليه السلام من الرحمة للخلق وحسن الخلق أسكنت من ذريتي يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر غارت منها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة بواد يعني مكة والوادي ما بين جبلين وإلا لم يكن فيه ماء عند بيتك المحرم يعني الكعبة فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبني هناك بيتا ليقيم الصلاة اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمعنى الدعاء أو لام كي وتتعلق بأسكنته وجمع الضمير يدل على أنه قد كان علم أن لبنه يعقوب هناك نسلا تهوي إليهم أي تسير بجد وإسراع ولهذه الدعوة حبب الله حج البيت إلى الناس على أنه قال من الناس بالتبعيد قال بعضهم لو قال أسئدة الناس لحجته فارس والروم ورزقهم من الثمرات أي في ذلك الوادي مع أنه غير ذي زرع وأجاب الله دعوته فجعل مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء وما يخفى على الله الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو حكاية عن إبراهيم وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن مئة وسبع عشرة عاما وروي أقل من هذا وإسماعيل أسن من إسحاق ربنا وتقبل دعاء إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول الاستجابة وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته ربنا اغسر لي ولوالدي قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما والصحيح أنه دعا قبل أي يتبين له أن أباه عدو لله حسب ما ورد في براءه ولا تحسبن الله غافلا هذا وعيد للظالمين وهم الكفار على الأظهر فإن قيل لمن هذا الخطاب هنا وفي قوله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسوله فالجواب أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لغيره فإن كان لغيره فلا إشكال وإن كان له فهو مسكل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحسب أن الله غافلا وتأويل ذلك بوجهين أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلص وعده الآخر أن المراد إعلامه بعقوبة الظالمين فمقصد الكلام الوعيد لهم تشخص فيه الابصار أي تحد النظر من الخوف مهطعين قيل الإهطاع الإسراع وقيل شدة النظر من غير أي طرف مقنع رؤوسهم قيل الإقناع هو رفع الرأس وقيل خفضه من الذلة لا يرتد إليهم طرفهم أي لا يطرفون أو لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع وأسئلتهم هواء أي منحرفة لا تعي شيئا من شدة الجزع فشبهها بالهواء في تعريفه من الأشياء ويحتمل ان يريد مضطربه في صدورهم يوم يأتيهم العذاب يعني يوم القيامة وانتصاب يوم على أنه مفعول ثان لانذر ولا يجوز ان يكون ظرفا أو لم تكون تقديره يقال لهم اولم تكون الايه ما لكم من زوال هو المقسم عليه ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت أي حلفتم أنكم لا تبعثون وعند الله مكرهم أي جزاء مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن هنا نافية واللام لام الجحود والجبال يراد بها الشرائع والنبوات شبهت بالجبال في ثبوتها و... والمعنى تحقير مكرهم لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة وقرأ الكسائي لا تزول بفتح اللام ورفع تزول وإن على, هذا وإن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد والمعنى تعظيم مكرهم أي أن مكرهم من شدته تزول منه الجبال ولكن الله عصم ووقع منه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني وعد النصر على الكفار فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعدا، ولما قدم المفعول الثاني على الأول فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الاطلاق. ثم قال رسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس فكيف يخلف وعد رسوله وخيرة خلقه فقدم الوعد أولا بقصد الإطلاق ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص يوم تبدل الأرض غير الأرض العامل في الظرف ذو انتقام أو محذوف وتبديل الأرض لأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي هكذا ورد في الحديث الصحيح والسماوات تبديلها بانشقاقها وانتشار كواكبها وخشوف شمسها وقمرها وقيل تبدل ارضا من فضة وسماء من ذهب وهذا ضعيف وترى المجرمين يعني الكفار مقرنين في الأصفاد أي مربوطين في الأغلال سرابيرهم أي قمصهم والسربال القميص من قطران, من قطران متعلق بمحذوف أي جعل الله فيه ذلك وهو الذي تهنأ به الإبل وللنار فيه اشتعال شديد فلذلك جعل الله قمص أهل النار منه ليجزي يتعلق بمحذوف أي فعل الله ذلك ليجزي هذا بلاغ إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه الصورة ولينذروا معطوفا على محذوفا تقديره لينصحوا به ولينذروا وليذكر أولو الألباب أي هذا الذكر لأولي العقول وهم أهل العلم رضي الله تعالى عنهم سورة الحجر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين يحتمل أن يريد بالكتاب الكتب المتقدمة وعطف القرآن عليها والظاهر أنه القرآن وعطفه عطف الصفات ربما قلئ بالتخفيف والتشديد وهما لغتان وما حرف كاف, كاف لربة ومعنى رب التقليل وقد تكون للتكسير وقيل إن هذه منه وقيل إنما عبر عن التكسير بأداة التقليل على وجه التهكم كقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء وقد يعلم ما أنتم عليه وقيل إن, إن معنى التقليل في هذه أنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة لوجب أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه مرارا كثيرا ولا تدخلوا إلا على الماضي يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قيل إن ذلك عند الموت وقيل في القيامة وقيل إذا خرج عصاة المسلمين من النار وهذا هو الأرجح لحديث الروية في ذلك ذرهم وما بعده تهديد كتاب معلوم أي وقت محدود وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون الضمير في قالوا لكفار قريش وقولهم نزل عليه الذكر يعنون على وجه الاستخفاف أي بزعمك ودعواك لو ما تأتينا بالملائكة لو ما عرض وتحضيض والمعنى أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بالملائكة معه ما ننزل الملائكة إلا بالحق رد عليهم في ما والمعنى أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق من الوحي والمصالح التي يريدها الله لا باقتراح مقترح واختيار كافر وقيل الحق هنا العذاب وما كانوا إذا منظرين إذا حرف جواب وجزاء والمعنى لو أنزل الملائكة لم يؤخر عذاب هؤلاء الكفار الذين اقترحوا نزولهم لأن من عادة الله أن من اقترح آية فرآها ولم يؤمن أنه يعجل له العذاب وقد عرم الله أَنَّ هؤلاء القوم يؤمن كثير منهم ويؤمن أَعْقَابُهُمْ فلم يفعل بهم ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الذكر هنا هو القرآن وفي قوله إنا نحن نزلنا الذكر ردًا لإنكارهم واستخفافًا في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر ولذلك أكده بنحن واحتج عليه بحفظه ومعن حظه حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب. فتولى الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه ولا تبديله بخلاف غيره من الكتب فإن حفظها موكل إلى أهلها لقوله بما تحفظ من كتاب الله في شيع الأولين الشيع جمع شيعة وهي الطائفة التي تتشيع لمذهب أو رجل كذلك نسلكه في قلوب المجرمين معنى نسلكه ندخله والضمير في نسلكه يحتمل أن يكون للاستهزاء الذي دل عليه قوله به يستهزئون أو يكون للقرآن أي نسلكه في قلوبهم فيستهزئوا به ويكون قوله كذلك تشبيها للاستهزاء المتقدم ولا يؤمنون به تفسيرا لوجه إدخاله في قلوبهم والضمير في به للقرآن وقد خلت سنة الأولين أي تقدمت طريقتهم على هذه الحالة من الكفر والاستهزاء حتى هلقوا بذلك ففي الكلام تهديد لقريش ولو فتحنا عليهم بابا من السماء لظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا الضمائر لكفار قريش المعاندين المحتوم عليهم بالكفر وقيل الضمير في ظل وفي يعرجون للملائكه وفي قالوا للكفار ومعنى يعرجون يصعدون والمعنى ان هؤلاء الكفار لو راوا اعظم ايه لقالوا انها تخييل او سحر وقلئ سكرت بالتشديد والتخفيف ويحتمل ان يكون مشتقا من السكر فيكون معناه أجبرت أبصارنا فرأينا الأمر على غير حقيقته أو من السكر وهو السد فيكون معناه منعت أبصارنا من النظر بروجا يعني المنادل الاثني عشر إلا من استرق السمع استثناء من حظ السماوات فهو في موضع نصب من كل شيء موزون أي مقدر بقدر الوزن على هذا استعارة وقيل المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والأطعمة والأول أعم وأحسن ومن لستم له برازقين يعني البهائم والحيوانات ومن معطوف على معايش وقيل على الضمير في لكم وهذا ضعيف في النحو لأنه عطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهو قوي في المعنى أي جعلنا في الأرض معايش لكم وللحيوانات وإن من شيء إلا عندنا خزائنه قيل يعني المطر واللفظ أعم من ذلك والخزائن المواضع الخازنة وظاهر هذا الأشياء موجودة قد خلقت وقيل هذا تمثيل والمعنى وإن من شيء إلا نحن قادرون على إيجاده وتكوينه بقدر معلوم أي بمقدار محدود وأرسلنا الرياح لواقع يقال لقحت الناقة والشجرة إذا حملت فهي لاقحة وألقحت الريح الشجرة فهي ملقحة ولواقح جمع لاقحة أنها تحمل الماء أو جمع ملقحة على حذف الميم الزائدة ولقد علمنا المستقدمين الآية يعني الأولين والآخرين من الناس وذكر ذلك على وجه الاستدلال على الحشر الذي ذكر بعد ذلك في قوله وإن ربك هو يحشرهم لأنه إذا أحاط بهم علما لم تصعب عليه إعادتهم وحشرهم وقيل يعني من استقدم ولادة وموتا ومن تأخر وقيل من تقدم إلى الإسلام ومن تأخر عنه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال الإنسان هنا آدم عليه السلام والصلصال الطين اليابس الذي يصلصل أي يصوت وهو غير مطبوخ فإذا طبخ فهو فخار من حمأ مسنون الحمأ الطين الأسود والمسنون المتغير المنتن وقيل إنه من أسن الماء إذا تغير والتصريف يرد هذا القول وموضع من حمأ صفة لصلصال أي صلصال كائن من حمأ والجان خلقناه يراد به جنس الشياطين وقيل إبليس الأول وهذا أرجع لقوله من قبل وتناسلت الجن من إبليس وهو للجن كآدم للناس السموم شدة الحر خالق بشرا يعني آدم عليه السلام ونفقت فيهم الروح يعني الروح التي في الجسد وأضاف الله تعالى الروح إلى نفسه إضافة ملك إلى مالك أي من الروح الذي هو لي وخلق من خلقي وتقدم الكلام على سجود الملائكة في البقرة فاخرج منها أي من الجنة أو من السماء قال ربي يقتضي إقراره بالرضوبية وأن كفره كان بوجه غير الجحود وهو اعتراضه على الله في أمره بالسجود لآدم إلى يوم الوقت المعلوم اليوم الذي طلب إبليس أن ينظر إليه هو يوم القيامة وقيل الوقت المعلوم الذي أنظر إليه هو يوم النفخ في الصور النفخة الأولى حين يموت من في السماوات ومن في الأرض وكان سؤال إبليس الانتظار إلى يوم القيامة جهلا منه ومغالطة إذ سأل ما لا سبيل إليه لأنه لو أعطي ما سأل لم يمت أبدا لأنه لا يموت أحد بعد البعض فلما سأل ما لا سبيل إليه أعرض الله عنه وأعطاه الانتظار إلى النفخة الأولى بما أغويتني الباء للسببية أي لأغوينهم بسبب إغواء لي وقيل للقسم كأنه قال بقدرتك على إغوائي لأغوينهم والضمير لذرية آدم قال هذا صراط علي مستقيم القائل لهذا هو الله تعالى والإشارة بهذا إلى نجاة المخلصين من إبليس وأنه لا يقدر عليهم أو إلى تقسيم الناس إلى غوي ومخلص إلا عبادك يحتمل أن يريد بالعباد جميع الناس فيكون قوله إلا من اتبعك استثناء متصلا أو يريد بالعباد المخلصين فيكون الاستثناء منقطعا وإن جهنم لموعدهم الضمير للغاوين لها سبعة أبواب روي أنها سبعة أصباق في كل طبقة باب فأعلىها للمذنبين من المسلمين، والثاني لليهود، والثالث للنصارى، والرابع للصابئين، والخامس للمجوس، والسادس للمشركين، والسابع للمنافقين. ادخلوها تقديره يقال لهم ادخلوها والسلام يحتمل أن يكون التحيه أو السلام. إخوان يعني أخوة المودة والإيمان، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا على الأسرة. نصب أي تعب نبئ عباد الآية أعلمهم والآية آية ترجية وتخويف ونبئهم عن ضيف إبراهيم ضيف هنا واقع على جماعة وهو الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى وجلون أي خائفون والوجل الخوف لا توجل أي لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم هو إفحاق قال ابشرتموني على أما السنية الكبر المعنى ابشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني وكان حينئذ ابن سنة وقيل أكثر فبما تبشرون قال ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره أو على وجه الاستبعاد ولذلك قرئ تبشروني بتشديد النون وكسرها على إضغام نون الجمع في نون الوقاية وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين وبالفتح وهي نون الجمع قالوا بشرناك بالحق أي باليقين الثابت فلا تستبعده ولا تشك فيه ومن يقنط من رحمة ربه إلا, إلا الضالون دليل على تحريم القنوط وقرئ يقنط بفتح النون وكسرها وهما لغتان قال فما خطبكم أي ما شأنكم وبأي شيء جئتم إلى قوم مجرمين يعنون قوم لوط إلا آل لوط يحتمل أن يكون استثناء من قوم لوط فيكون منقفعا لوصف القوم بالإجرام ولم يكن آل لوط المجرمين ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في المجرمين فيكون متصلا كأنه قال إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا إلا امرأته استثناء من آل لوط فهو استثناء من استثناء وقال الزمخشري إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم وذلك هو الذي يقتضيه المعنى قدرنا إنها لمن الغابرين الغابر يقال بمعنى الباقي وبمعنى الذاهب وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص بالله لا في هذه القضية كما تقول خاصة الملك للملك دبرنا هذا ويحتمل أن يكون حكاية عن الله قوم منكرون أي لا نعرفهم قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي جئناك بالعذاب لقومك ومعنى يمترون يشكون فيه واتبع أدبارهم أي كن خلفهم أي في ساقتهم حتى لا يبقى منهم أحد وليكونوا قدامه فلا يشتغل قلبه بهم لو كانوا وراءه لخوفه عليهم ولا يلتفت منكم أحد تقدم في هود وانضوا حيث تؤمرون قيل هي مصر وقيل حيث هنا للزمان إذا لم يذكر مكان وقضينا إليه ذلك الأمر هو من القضاء والقدر وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنا أوحينا وقيل معناه أعلمناه بذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع هذا تفسير لذلك الأمر ودابر القوم أصلهم والإشارة إلى قوم لوط مصبحين في الموضعين أي إذا أصبحوا ودخلوا في الصباح وجاء أهل المدينة يستلشرون المدينة هي سدوم واستلشار أهلها بالأضياف طمعا أن ينالوا منهم الفاحشة قالوا أولم ننهك عن العالمين كانوا قد نهوه ان يضيف أحدا قال هؤلاء بناتي دعاهم إلى تزويج بناته ليقي بذلك أضيافه لعمرك قسم والعمر الحياة ففي ذلك كرامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله أقسم بحياته أو قيل هو من قول الملائكة للوط وارتفاعه بالابتداء وخبره محذوف تقديره لعمرك قسمي واللام للتوطئة إنهم لفي سكرتهم يعمهون الضمير لقوم لوط وسكرتهم ضلالهم وجهلهم ويعمهون أي يتحيرون فأخذتهم الصيحة أي صيحة جبريل وهي أخذة لهم مشرقين أي داخلين في الشروق وهو وقت بزوغ الشمس وقد تقدم تفسير ما بعد هذا من قصتهم في هود للمتوسمين أي للمتفرسين ومنه فراسة المؤمن ومنه فراسة المؤمن وقيل للمعتبرين وحقيقة التوسم النظر إلى السيمة وإنها سبيل مقيم أي بطريق ثابت يراه الناس والضمير, لل والضمير للمدينة المهلكة وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين أصحاب الأيكة قوم شعين والأيكة الغيظة من الشجر لما كفروا أضرمه الله عليهم نارا وإنهما لبإمام مبين الضمير في إنهما قيل إنه لمدينة قوم لوط وقوم شعيب فالإمام على هذا الطريق أي إنهما بطريق واضح إن يراه الناس وقيل الضمير للوط وشعيب أي إنهما على طريق من الشرع واضح والأول أظهر أصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح والحجر واديهم وهو بين المدينة والشام المرسلين ذكره بالجمع وإنما كذبوا واحدا منهم وفي ذلك تأويلان أحدهما أن من كذب واحدا من الأنبياء لزمه تكذيب الجميع لأنهم جاءوا بأمر متفق من التوحيد بأمر متفق من التوحيد والثاني أنه أراد الجنس كقولك فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرس واحدة وآتيناهم آياتنا يعني الناقة وما كان فيها من العجائب وكا وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا النحت أن, أن نقر بالمعاويل وشدهها في الحجر والعود وكانوا ينقرون بيوتهم في الجبال آمنين يعني آمنين من تهدم بيوتهم لوثاقتها وقيل آمنين من عذاب الله إلا بالحق يعني أنها لم تخلق عبثة فاصفح الصفح الجميل قيل إن الصفح الجميل هو الذي ليس معه عقاب ولا عتاب وفي الآية مهادنة للكفار منسوخة بالسيف. ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني أم القرآن لأنها سبع آيات وقيل السور السبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع ضراء. والأول أرجح لوروده في الحديث والمثاني مشتق من التثنية وهي التكرير لأن الفاتحة تكرر قراءتها في الصلاة ولأن غيرها من السور تكرر فيها القصص وغيرها وقيل هي مشتقة من الثناء لأن فيها ثناء على الله ومن ومن يحتمل أن تكون للتبعيض أو لبيان الجنس وأطف القرآن على السبع المثاني لأنه يعني ما سواها من القرآن فهو عموم بعد الخصوص لا تمدن عينيك أي لا تنظر إلى ما متعناهم به من الدنيا كأنه يقول قد اتيناك السبع المثاني والقرآن العظيم فلا تنظر إلى الدنيا فإن الذي اعطيناك أعظم منها ازواجا منهم يعني اصنافا من الكفار ولا تحزن عليهم أي لا تتأسف لكفرهم واقصد جناحك أي تواضع ولن للمؤمنين والجناح هنا الاستعارة كما أنزلنا على المقتسمين الكاف من كما متعلقة بقوله أنا النذير أي أنذر قريشا وعذابا مثل العذاب الذي أنزل على المقتسمين وقيل متعلق بقوله ولقد آتيناك أي أنزلنا عليك كتابا كما أنزلنا على المقتسمين واختلف في المقتسمين، فقيلهم أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه، واقتسموا إلى قسمين، وقيلهم قريش، وقُسَّم أبواب مكة في المواسم، في الموسم، فوقف كل واحد منهم على باب، يقول أحدهم هو شاعر، ويقول الآخر هو ساحر، وغير ذلك. الذين جعلوا القرآن عضين، أي أجزاء. وقالوا فيه اقوالا مختلفة وواحد عظيم عظة وقيل هو من العظة وهو السحر والعاضه الساحر والمعنى على هذا أنه سحر والكلمة محذوفة اللام ولامها على القول الأول واو وعلى الثاني ها فوربك لنسألنهم أجمعين إن قيل كيف يجمع بين هذا وبين قوله فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ فالجواب أن السؤال المثبت هو على وجه الحساب والتوبيخ وأن السؤال المنفي هو على وجه الاستفهام المحض لأن الله يعلم الأعمال فلا يحتاج إلى السؤال عنها فاصدع بما تؤمر أي صرح به وأنفله إنا كفيناك المستهزئين يعني قوما من أهل مكة أهلكهم الله بأنواع الهلاك من غير سعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا خمسة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث وعدي بن قيس وقصة هلاكهم مذكورة في السير وقيل الذين قتلوا ببدر كأبي جهل وعطبة بن ربيعة وشيدة بن ربيعة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم والأول أرجح لأن الله كفاه إياهم بمكة قبل الهجرة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون تفتية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأنيس حتى يأتيك اليقين أي الموت سورة النحل. أتى أمر الله قيل يعني القيامة وقيل النص على الكفار وقيل عذاب الكافر في الدنيا ووضع الماضي موضع المستقبل لتحقيق وقوع الأمر ولقربه ورؤية أنها لما نزلت وثب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فلما قال فلا تستعجلوه سكن ينزل الملائكة بالروح أي بالنبوة وقيل بالوحي خلق الإنسان من نطفة أي من نطفة المني والمراد جنس الإنسان فإذا هو خصيم مبين فيه وجهان أحدهما أن معناه متكلم يخاصم عن نفسه والثاني يخاصم في ربه ودينه وهذا في الكفار والأول أعم لكم فيها دفء أي ما يتدفأ به يعني ما يتخذ من جلود الأعام وأصواتها من الثياب ويحتمل أن يكون قوله لكم متعلقاً بما قبله أو بما بعده، ويختلف الوقوف باختلاف ذلك. ومنافع يعني شرب البانها والحرت بها وغير ذلك، ومنها تأكلون. يحتمل أن يريد بالمنافع ما عدا الأكل، فيقول الأكل أمراً زائداً عليها، أو يريد بالمنافع الأكل وغيره، ثم جرد ذكر الأكل لأنه أعظم المنافع. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون الجمال حسن المظهر وحين تريحون يعني حين تردونها بالعشي إلى المنازل وحين تسرحون حين تردونها بالغداة إلى الرعي وإنما قدم تريحون على تسرحون لأن جمال الأنعام بالعشي أكثر لأنها ترجع وبطونها ملأة وضروعها حافلة وتحمل أثقالكم يعني الأمتعة وغيرها وقيل أجساد بني آدم إلى بلد أي إلى أي بلد توجهتم وقيل يعني مكة بشق الأنفس أي بمشقة لتركبوها وزينة استدل بعض الناس به على تحريم أكل الخيل والبغال والحمير لكونه علل خلقتها بالركوب والزينة دون الأكل ونصب زينة على أنه مفعول من أجله وهو معطوف على موضع لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم أي أن مخلوقات الله لا يحيط البشر بعلمها وكل ما ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال وعلى الله قصد السبيل أي على الله تقويم طريق الهدى بنصب الأدلة وبعث الرسل والمراد بالسبيل هنا الجنس ومعنى القصد القاصد الموصل وإضافته إلى السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف ومنها جائر الضمير في منها يعود على السبيل إذ المراد به الجنس ومعنى الجائر الخارج عن الصواب أي ومن الطريق جائر كطريق اليهود والنصارى وغيرهم ماء لكم يحتمل ان يتعلق لكم بانزل او يكون في موضع خبر لشراب او صفه لسماء ومنه شجر يعني ما ينبت بالمطر من الشجر فيه تسيمون اي ترعون انعامكم وما درا لكم في الارض يعني الحيوان والاشجار والثمار وغير ذلك مختلفا الوانه اي اصنافه واشكاله لحما طريا يعني الحوت حلية تلبسونها يعني الجواهر والمرجان مواخر فيه جمع ماخرة يقال مخرة السفينة والمخر شق الماء وقيل صوت جري الفلك بالرياح لتبتغوا من فضله يعني في التجارة وهو معطوف على لتأكلوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم الرواسي الجبال واللفظ مشتق من الرسى إذا ثبت وأن تميد في موضع مفعول من أجله والمعنى أنه ألقى الجبال في الأرض لئلا تميد الأرض وروي أنه لما خلق الله الأرض جعل التميد فقالت الملائكة لا يستقر على ظهر هذه أحد فأصبحت وقد ارسيت للجبال وانهار قال ابن عطية انهارا منصوب بفعل مضمر تقديره وجعل أو خلق انهارا قال وإجماؤهم على إضمار هذا الفعل دليل على أن القى أخص من جعل وخلق ولو كانت القى بمعنى خلق لم يحتج إلى هذا الإضمار وسبلا يعني الطرق وعلامات يعني ما يستدل به على الطرق من الجبال والمناهل وغير ذلك وهو معطوف على أنهارا وسبلا قال ابن عطية هو نصب على المصدر أي لعلكم تعتبرون وعلامات أي عبرة وأعلامة وبالنجم هم يهتدون يعني الاهتداء بالليل في الطرق والنجم هنا جنس وقيل المراد الثريا والفرقدان فإن قيل قوله وبالنجم هم يهتدون مخرج عن سنن الخطاب وقدم فيه النجم كأنه يقول وبالنجم خصوصا هؤلاء خصوصا يهتدون فمن المراد بهم فالجواب أنه أراد قريشا لأنهم كان لهم في الاهتداء بالنجم في سيرهم علم لم يكن لغيرهم وكان الاعتبار ألزم لهم فخصصوا قال ذلك الزمخشري أفمن يخلق كما لا يخلق تقرير يقتضي الرد على من عبد غير الله وإنما عبر عنهم بمن لأن فيهم من يعقل ومن لا يعقل أو مشاكلة لقوله أفمن يخلق وإن تعدوا نعمة الله لا تصوها ذكر من أول السورة إلى هنا أنواع من مخلوقاته تعالى على وجه الاستدلال بها على وحدانيته ولذلك أعقبها بقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق وفيها أيضا تعداد لنعمه, لنعمه على خلقه ولذلك أعقبها بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تصوها ثم أعقب ذلك بقوله إن الله لغفور رحيم يغفر لكم التقصير في شكر نعمه والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نفى عن الأصنام الربوبيه وأثبت لهم أضدادها وهي أنهم مخلوقون غير خالقين وغير أحياء وغير عالمين بوقت البعث فلما قام البرهان على بطلان ربوبيتهم أثبت الربوبيه لله وحده إلهكم إله واحد أموات غير أحياء أي لم تكن لهم حياة قط ولا تكون وذلك أغرق في موتها ممن تقدمت له حياة ثم مات ثم يعقب موته حياه وما يشعرون أيان يبعثون الضمير في يشعرون للأصنام وفي يبعثون للكفار الذين عبدوهم وقيل الضميران للكفار قلوبهم منكرة أي تنكر وحدانية الله عز وجل لا جرم اي لا بد ولا شك وقيل وقيل إن لا نفي لما تقدم وجرم معناه وجب أو حق وأن فاعلة لجرم أساطير الأولين أي ما سطره الأولون وكان النضر بن الحارث قد اتخذ كتاب تواريخ وكان يقول إنما يحدث محمد بأساطير الأولين وحديثي أجمل من حديثه وماذا يجوز أن يكون اسما واحدا مركبا من ما وذا؟ ويكون منصوبا بأنزل أو أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا بمعنى الذي وفي أنزل ضمير محذوف ليحملوا أوزارهم اللام لام العاقبة والصيرورة أي قالوا أساطير الأولين فأوجب ذلك أن حملوا أوزارهم وأوزار غيرهم ويحتمل أن تكون للأمر بغير علم حال من المفعول في يضلونهم أو من الفاعل، فأت الله بنيانهم من القواعد الآية قيل المراد بالذين من قبلهم نمرود، فإنه بنا صرحا ليصعد فيه إلى السماء لزعمه، فلما على فيه فرسخين هدمه الله وخر سقفه عليه، وقيل المراد بالذين من قبلهم كل من كفر من الأمم المتقدمة ونزلت به عقوبة الله. فالبنيان والسقف والقواعد على هذا تمثيل ويقول أين شركائي توبيخ للمشركين وأضاف الشركاء إلى نفسه أي على زعمكم ودعواكم وفيه تهكم بهم الذين كنتم تشاقون فيهم أي تعادون من أجلهم فمن قرأ بكسر النون فالمفعول ضمير المتكلم وهو الله عز وجل ومن قرأ بفتحها فالمفعول محذوف تقديره تعادون المؤمنين من أجلهم قال الذين اوتوا العلم هم الأنبياء والعلماء من كل أمة وقيل يعني الملائكة واللفظ أعم من ذلك ظالمي أنفسهم حال من الضمير المفعول فيه تتوفاهم فألقوا السلمة أي استسلموا للموت ما كنا نعمل من سوء أي قالوا ذلك ويحتمل قولهم لذلك أن يكون قصدوا الكذب اعتصاما به كقولهم والله ربنا ما كنا مشركين أو يكون أخبروا على حسب اعتقادهم في أنفسهم فلم يقصدوا الكذب ولكنه كذب في نفس الأمر بلى من قول الملائكة للكفار أي قد كنتم تعملون السوء وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين قابل ذلك بمقالة المؤمنين فإن قيل لما نصب جواب المؤمنين وهو قولهم خيرا ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين فالجواب أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرا ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله وأما أساطير الأولين فهو خبر بتداء مضمر تقديره هو أساطير الأولين فلم يعترفوا بأن الله أنزله فلا وجه لنصبه ولو كان منصوبا لكان الكلام متناقضا لأن قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذب بأن الله أنزله والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله لأن تقديره أنزل فإن قيل يلزم مثل هذا في الرفع لأن تقديره هو أساطير الأولين فإنه غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله الله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ارتفع حسنة بالابتداء وللذين خبروا. والجملة بدل من خيرا وتفسير للخير الذي قالوا وقيل هي استئناف استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا جنات عدن يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بنعمة فيكون مبتدا وخبره فيما قبله أو خبر بتداء مضمر ويحتمل أن يكون مبتداً وخبره يدخلونها أو مضمر تقديره لهم جنات عدن هل ينظرون اي ينتظرون والضمير للكفار وإلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم أو يأتي أمر ربك يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا فأصابهم سيئات ما, عم... ما عملوا أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون وهذا تفسيره حيث وقع وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو الصواب ولو شاء الله ألا لا نفعله ما فعلناه والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرق ولكنه قضى على من يشاء من عباده ويحتمل أن يكون قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني فإن لو تقول للتمني والمعنى على هذا لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها فإن الله لا يهدي من يضل قرئ بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول أي لا يهدي غير الله من يضله الله وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر الدال والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضي بإضلاله وما لهم من ناصرين الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع بلى رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت أي أنه يبعث ليبين لهم الذي يختلفون فيه اللام تتعلق بما دل عليه بلا أي يبعثهم ليبين لهم وهذا برهان أيضا على البعث فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه إنما قولنا لشيء الآية برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى والذين هاجروا في الله يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعدها وقيل نزلت في أبي جندل بن سهيل وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك لنبوي أنهم في الدنيا حسنة وعد أن ينزلهم بقعة حسنة وهي المدينة التي استقروا بها وقيل إن حسنة صفة لمصدر أي نبوئنهم تبوئة حسنة وقلئا لنثوبنهم بالتاء من الثواب الذين صبروا وصف للذين هاجروا ويحتمل إعرابه أن يكون نعتا أو على تقديرهم الذين أو مدح الذين إلا رجالا رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر فاسألوا أهل الذكر يعني أحبار اليهود والنصارى أي لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر بالبينات والزبر يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام أو بأرسلنا مضمرا وبيوحي أو بتعلمون وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك وتعليمه للناس أو لتبين معانيه بتفسير مشكله فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة أفأمن الذين مكروا السيئات يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين والسيئات تحتمل وجهين أحدهما أن يريد به الأعمال السيئات أي المعاصي فيكون مكروا يتضمن معنى عمل والآخر أن يريد المنكرات السيئات مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون المكر على بابه أو يأخذهم في تقلبهم يعني في أسفارهم فما هم بمعجزين أي بمفلتين حيث وقع أو يأخذهم على تخوف فيه وجهان أحدهما أن معناه على تنقص أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة ولهذا أشار بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم لأن الأخذ هكذا أخف من غيره وقد كان عمر بن الخطاب أشكل عليه معنى التخوف في الآية حتى قال له رجل من هذيل التخوف التنقص في لغتنا والوجه الثاني أنه من الخوف أي قوما قبلهم فيتخوفوهم ذلك فبعد أن توقعوا العذاب وخافوه ذلك خلاف قوله وهم لا يشعرون أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله معنى الآية اعتبار بانتقال الظل ويعني بقوله ما خلق الله من شيء الأجرام التي لها, ظل لها ظلال من الجبل والشجر والحيوان وغير ذلك وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال يكون ظلها إلى جهة ومن الزوال إلى الليل إلى جهة أخرى ثم يمتد الظل ويعم بالليل إلى طلوع الشمس وقوله يتفيأ من الفيء وهو الظل الذي يرجع بعكس ما كان غدوة وقال رؤبة بن العجاج يقال بعد الزوال ظل وفيء ولا يقال قبله إلا ظل ففي لفظة يتفيأ هنا تجوز ما لوقوع الخصوص في موضع العموم لأن المقصود الاعتبار من أول النهار إلى آخره فوضع يتفيأ وضع ينتقل أو يميل والضمير في ظلاله يعود على ما أو على شيء عن اليمين والشمائل يعني عن الجانبين أي يرجع الظل من جانب إلى جانب واليمين بمعنى الأيمان واستعار هنا الأيمان والشمال للأجرام فإن اليمين والشمال إنما هما في الحقيقة للإنسان سجدا لله حال من الظلال وقال الزمخشري حال من الضمير في ظلاله إذ هو بمعنى الجمع لأنه يعود على قوله من شيء فعلى الأول يكون السجود من صفة الظلال وعلى الثاني يكون من صفة الأجرام واختلف في معنى هذا السجود فقيل عبر به عن الخضوع والانقياد وقيل هو سجود حقيقة وهم داخلون أي صاغرون وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، يحتمل أن يكون من دابة بيان لما في السماوات وما في الأرض معاً لأن كل حيوان يصح أن يوصف بأنه يدد ويحتمل أن يكون بيانا لما في الأرض خاصة وإنما قال ما في السماوات وما في الأرض ليعم العقلاء وغيرهم ولو قال من في السماوات لم يدخل في ذلك غير العقلاء قاله الزمخشري والملائكة إن كان قوله من دابة بيانا لما في السماوات والأرض فقد دخل الملائكة في ذلك وقرر ذكرهم تخصيصا لهم بالذكر وتشريفه وإن كان من داب لما في الأرض خاصة فلم تدخل الملائكة في ذلك فعطفهم على ما قبلهم يخافون, رب يخافون ربهم من فوقهم هذا إخبار عن الملائكة وهو بيان نفي الاستكبار ويستمر أن يريد فوقية القدرة والعظمة أو يكون من المشكلات التي يمسك عن تأويلها وقيل معناه يخافون أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم لا تتخذوا إلهين اثنين وصف هين باثنين تأكيدا وبيانا للمعنى وقيل إن اثنين مفعول أول وإلهين مفعول ثاني فلا يكون في الكلام تأكيد فإيايا فارهبون خرج من الغيبة إلى التكلم لأن الغائب هو المتكلم وإيايا مفؤول بفعل مضمر ولا يعمل فيه فرهبون لأنه قد أقذ معمولة وله الدين واصبا أي واجبا وثابتا وقيل دائما وانتصابه على الحال من الدين وما بكم من نعمة فمن الله يحتمل أن تكون الواو للإستئناف أو للحال فيكون الكلام متصلا بما قبله أي كيف تتقون غير الله وما بكم من نعمة فمنه وحدة فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والتضرع ليكفروا بما آتيناهم اللام لام الأمر على وجه التهديد لقوله بعده فتمتعوا فسوف تعلمون فعلى هذا يبتدأ بها وهي وقيل هي لام العاقبة فعلى هذا توصل بما قبلها لأنها في الأصل لام كيف وذلك بعيد في المعنى والكفر هنا يحتمل أن يريد به كفر النعم لقوله بما آتيناهم أو كفر الجحود والشرك لقوله بربهم يشركون فتمتعوا يريد التمتع في الدنيا وذلك أمر على وجه التهديد ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الضمير في يجعلون لكفار العرب فإنهم كانوا يجعلون للأصنام نصيبا من زبائحهم وغيرها والمراد بقوله لما لا يعلمون للأصنام والضمير في لا يعلمون للكفار أي لا يعلمون ربوبيتهم ببرهان ولا بحجة وقيل الضمير في لا يعلمون للأصنام أي الأشياء غير عالمة وهذا بعيد ويجعلون لله البنات إشارة إلى قول الكفار إن الملائكة بنات الله ثم نزه تعالى نفسه عن ذلك بقوله سبحانه ولهم ما يشتهون المعنى أنهم يجعلون لأنفسهم ما يشتهون يعني بذلك الذكور من الأولاد وأما الإعراب فيجوز أن يكون ما يشتهون مبتدا وخبره المجرور قبله وأن يكون مفعولا بفعل مضمر تقديره ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون وأن يكون معطوفا على البنات على أن هذا يمنعه البصريون لأنه من باب ضربت وكان يلزم عندهم أن يقال لأنفسهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إخبار عن حال العرب في كراهتهم البنات وظل هنا يحتمل أن تكون على بابها أو بمعنى صار والسواد عبارة عن العبوس والغم وقد يكون معه سواد حقيقة وكظيم قد ذكر في يوسف يتوارى من القوم أي يستخفي من أجل سوء ما بشر أيمسكه أي على هون أم يدسه في التراب المعنى يدبر وينظر هل يمسك الأنثى التي بشر بها على هوان وذل لها أو يدفنها في التراب حية وهي الموؤودة وهذا معنى يدسه في التراب مثل السوء أي صفة السوء من الحاجة إلى الأولاد وغير ذلك من صفة الافتقار والنقص ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الغنى عن كل شيء والنزاهة عن صفات المخلوقين ولو يؤاخذوا يعني لو يعاقبهم في الدنيا بظلمهم أي بكفرهم ومعاصيهم ما ترك عليها الضمير للأرض من دابة يعم بني آدم وغيرهم وهذا يقتضي أن تهلك الحيوانات بذنوب بني آدم وقد ورد ذلك في الأثر وقيل يعني, يعني بني آدم خاصة ويجعلون لله ما يكرهون يعني البنات أن لهم الحسن أن غذل من الكذب والحسنى هنا قيل هي الجنة وقيل ذكور الأولاد وأنهم مفرطون بكسر الرأي والتخفيف من الافراط أي متجاوزون الحد في المعاصي أو بفتح الرأي والتخفيف من الفراط أي معجلون إلى النار وبكسر الرأي والتشديد من التفريق. فهو وليهم اليوم يحتمل أن يريد باليوم وقت نزول الآية أو يوم القيامة وهدى ورحمة معطوفان على موضع لتبين وانتصبا على أنه مفعول من أجله أي لأجل البيان والهدى والرحمة نسقيكم بفتح النون وضمها لغتان يقال سقى وأسقى مما في بطونه ألا الضمير للأنعام وإنما ذكر لأنه مفرد بمعنى الجمع كقولهم ثوب أخلاق لأنه اسم جنس وإذا أنثى فهو جمع نعم من بين فرث ودم الفرث هي ما في الكرش من الغدد والمعنى أن الله يخلق اللبن متوسطا بين الفرث والدم يكتنفان ومع ذلك فلا يغيران له لونا ولا طعما ولا رائحة ومن في قوله مما في بطونه للتبعيض قوله من بين فرث لبتداء الغاية سائغا للشاربين يعني سهلا للشرب حتى قيل لم يغص أحد قط باللبن ومن ثمرات النخيل والأعناب المجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره نسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرها ويدل عليه نسقيكم الأول أو يكون من ثمرات معطوف على مما في بطونها أو يتعلق من ثمرات بتتخذون وقرر منه توكيدا أو يكون تتخذون صفة لمحذوف تقديره شيئا تتخذون ثكرا يعني الخمر ونزل ذلك قبل تحريمها فهي منسوخة بالتحريم وقيل إن هذا على وجه المنة بالمنفعة التي في الخمر ولا تعرض فيها لتحليل ولا تحريم فلا نسخ وقيل الثكر المائع من هاتين الشجرتين الخلي والرب والرزق الحسن العنب والتمر والزبيب وأوحى ربك إلى النحل الوحي هنا بمعنى الإلهام فإن الوحي على ثلاثة أنواع وحي كلام ووحي منام ووحي إلهام أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون المفسرة للوحي الذي أوحي إلى النحل وقد جعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع إما في الجبال وكواها وإما في متجوف الأشجار وإما فيما يعرش بني آدم من الأجباح والحيطان ونحوها ومن في المواضع الثلاثة للتبعيض لأن النحلة إنما تتخذ بيوتا في بعض الجبال وبعض الشجر وبعض الأماكن وعرش معناه هيأ أو بنا وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الأغصان والخشب ثم كلي من كل الثمرات عطف كلي على التخذ ومن للتبعيض وذلك أنها إنما تأكل النوار من الأشجار وقيل المعنى من كل الثمرات التي تشتهيها فاتلقي سبل ربك يعني الطرق في الطيران وأضافها إلى الرب لأنها ملكه وخلقه ذلنا أي مطيعة منقاده ويحتمل أن يكون حالا من السبل قال مجاهد لم يتعرض قط على النحل طريقة أو حالا من النحل أي منقاذة لما أمرها الله به يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلفا ألوانه أي منه أبيض وأصفر وأحمر فيه شفاء للناس الضمير للعسل لأن أكثر الأدوية مستعملة من العسل كالمعاجين والشربة النافعة من الأمراض وكان ابن عمر يتداوى به من كل شيء فكأنه أخذه على العموم وعلى ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا جاء إليه فقال إن أخي يشتكي بطنه فقال اسقيه عسلا فذهب ثم رجع فقال قد سقيته فما نفع قال فذهب فاسقيه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فشفاه الله عز وجل إلى أرض للعمر أي إلى أخسه وأحقره وهو الهرم وقيل حده خمسة وسبعون عاما وقيل ثمانون والصحيح أنه لا يحصر إلى مدة معينة وأنه يختلف بحسب الناس لكي لا يعلم بعد علم شيئا اللام لام الصيرورة أي يصير إذا هرم لا يعلم شيئا بعد أن كان يعلم قبل الهرم وليس المراد نفي العلم بالكلية بل ذلك عبارة عن قلة العلم لغلبة النسيان وقيل المعنى لألا يعلم زيادة على علمه شيئا والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الآية في معناها قولان أحدهما أنها احتجاج على الوحدانية كأنه يقول أنتم لا تسوون بين أنفسكم وبين مماليككم في الرزق ولا تجعلونهم شركاء لكم فكيف تجعلون عبيدي شركاء لي والآخر أنها عتاب وذم لمن لا يحسن إلى مملوكه حتى يرد ما رزقه الله عليه كما جاء في الحديث أطعموهم مما تأكلون وكسوهم مما تلبسون والأول أرجح أفبنعمة الله يجحدون الجحد هنا على المعنى الأول إشارة إلى الإشراك بالله وعبادة غيره وعلى المعنى الثاني إشارة إلى جنس المماليك فيما يجب لهم من الإنفاق والله جعل لكم من أنفسكم أزواج يعني الزوجات ومن أنفسكم يحتمل أن يريد من نوعكم وعلى خلقتكم أو يريد أن حواء خلقت من ضلع آدم وأسند ذلك إلى بني آدم لأنهم من ذريته وحفدة جمع حافد قال ابن عباس هم أولاد البنين وقيل الأصهار وقيل الخدم وقيل البنات إلا أن لفظ المذكور لا يدل عليهم والحفدة في اللغة الخدمة ويعبدون من دون الله الآية توبيخ للكفار ورد عليهم في عبادتهم للأصمام وهي لا تملك لهم رزقا وانتصب رزقا لأنه مفعول بيملكه ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسما لما يرزق فإن كان مصدرا فإعراب شيئا مفعول به لأن المصدر ينصب المفعول وإن كان اسما فإعراب شيئا بدل منه ولا يستطيعون الضمير عائد على ما لأن المراد, بها المراد به الإلهية ونفي الاستطاعة بعد نفي الملك لأن نفيها أبلغ في الذم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا الآية مثل لله تعالى وللأصنام فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء والله تعالى له الملك وبيده الرزق ويتصرف فيه كيف يشاء فكيف يسوى بينه وبين الأصنام؟ وإنما قال لا يقدر على شيء لأن بعض العبيد يقدرون على بعض الأمور كالمكاتب والمأذون له. ومر زقناه من هنا نكرة موصوفة والمراد بها من هو حر قادر كأنه قال وحر رزقناه ليطابق عبدا ويحتمل أن تكون موصولة هل يستوون أي هل يستوي العبيد والأحرار؟ الذين ضرب لهم المثل الحمد لله شكرا لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق بل أكثرهم لا يعلمون يعني الكفار وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم الآية مثلا لله تعالى وللأصنام كالذي قبله والمقصود منهما إبطال مذاهب المشركين وإثبات الوحتانية لله تعالى وقيل إن الرجل الأبكم أبو جهل والذي يأمر بالعدل عمار بن ياسر والأظهر عدم التعيين وهو كل على مولاه الكل الثقيل يعني أنه عيال على وليه أو سيده وهو مثل للأصنام والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب بيان لقدرة الله على إقامتها وأن ذلك يسير عليه كقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقيل المراد سرعة إتيانها والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الأمهات جمع أم زيد فيه الهاء فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل وقرئ بضم الهمزة وبكسرها إتباعا للكسرة قبلها في جو السماء أي في الهواء البعيد من الأرض والله جعل لكم من بيوتكم سكن السكن مصدر يوصف به وقيل هو فعل بمعنى مفعول ومعناهما يسكن فيه كالبيوت أو يسكن إليه وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا يعني الأدمة من القباب وغيرها تستخفونها أي تجدونها خفيفة يوم ضعنكم ويوم إقامتكم يعني في السفر والحضر واليوم هنا بمعنى الوقت ويقال ضعن الرجل إذا رحل وقرئ ضعنكم بفتح العين وإسكانها تخفيفا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها الأصواف للغنم والأوبار للإبل والأشعار للمعز والبقر أساسا الأساس متاع البيت من البسط وغيرها وانتصابه على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره جعل ومتاعا إلى حين أي إلى وقت معين ويحتمل أن يريد إلى أن تبلى وتفنى أو إلى أن تموت والله جعل لكم مما خلق ظلالة أي نعمة عددها الله عليهم بالظل لأن الظلة مطلوب في بلادهم محبوب لشدة حرها ويعني بما خلق من الشجر وغيرها وجعل لكم من الجبال أكنانا الأكنان جمع كن وهو ما يقي من المطر والريح وغير ذلك ويعني بذلك الغيران والبيوت المنحوثة في الجبال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر السرابيل هي الثياب من القمص وغيرها وذكر وقاية الحر ولم يذكر وقاية البرد لأن وقاية الحر أهم عندهم لحرارة بلادهم وقيل لأن ذكر أحدهما يغني عن ذكر الآخر وسرابيل تقيكم بأسكم يعني دروع الحديد يعرفون نعمة الله إشارة إلى ما ذكر من النعم من أول السورة إلى هنا والضمير في يعرفون للكفار وإنكارهم لنعم الله إشراكهم به وعبادة, وعبادة غيره وقيل نعمة الله هنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويوم نبعث من كل أمة شهيدة أن يشهد عليهم بإيمانهم وكفرهم ثم لا يؤذن للذين كفروا أي لا يؤذن لهم في الاعتذار ولا هم يستعتبون أي لا يسترضون وهو من العتبة بمعنى الرضا ولا هم ينظرون يحتمل أن يكون بمعنى التأخير أو بمعنى النظر أي لا ينظر الله إليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون الضمير في القول للمعبودين والمعنى أنهم كذبوهم في قولهم أنهم كانوا يعبدونهم كقولهم ما كنتم إيانا تعبدون فإن قيل كيف كذبوهم وهم قد كانوا يعبدونهم الجواب أنهم لما كانوا غير راضين بعبادتهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة ويحتمل أن يكون تكذيبهم لهم في تسميتهم شراتاء لله لا في العبادة وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا له وانقادوا. زدناهم عذابا فوق العذاب روي أن الزيادة في العذاب هي حيات وعقارب كل غال إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعني بالعدل فعل الواجبات وبالإحسان المندوبات. ذلك في حقوق الله تعالى وفي حقوق المخلوقين قال ابن مسعود هذه أجمع آية في كتاب الله تعالى وإيتاء ذي القربى الإيتاء مصدر آتا بمعنى أعطى وقد دخل ذلك في العدل والإحسان ولكنه جرده بالذكر اهتماما به وينهى عن الفحشاء قيل يعني الزنا واللفظ أعم من ذلك والمنكر هو أعم من الفحشاء لأنه يعم جميع المعاصي والبغي يعني الظلم ولا تنقض الأيمان هذا في الأيمان التي في الوفاء بها خير وأما ما كان تركه أولى فليكثر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه كما جاء في الحديث أو تقول الأيمان هنا ما يحلفه الإنسان في حق غيره أو معاهدة لغير وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي رقيبا ومتكفلا بوفائكم بالعهد وقيل إن هذه الآية نزلت في بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل فيما كان بين العرب من حلف في الجاهلية ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها شبه اللهم من يحلف ولم يفي بيمينه بالمرأة التي تغزل غزلا قويا ثم تنقضه وروي أنه كان بمكة امرأة حمقاء تسمى ريفة تبنّة سعد كانت تفعل ذلك وبها وقع التشبيه وقيل إنما شبه بامرأة غير معينة انكس جمع نفس وهو ما ينكث أي ينقض وانتصابه على الحال. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم الدخل الدغل وهو قصد الخديعة أن تكون أمة هي أربى من أمة أن في موضع المفؤول من أجلك أي بسبب أن تكون أمة ومعنى أربى أكثر عددا أو أقوى ونزلت الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم تحالف الأخرى فإذا جاءت قبيلة أقوى منها غدرت بالأولى وحالفت الثانية وقيل الإشارة بالأرضى هنا إلى كفار قريش إذ كانوا حينئذ أكثر من المسلمين إنما يبلوكم الله به الضمير للأمر بالوفاء أو لكون أمة هي أربع من أمة فإن بذلك يظهر من يحافظ على الوفاء او لا فتزل قدم بعد ثبوتها استعارة في الرجوع عن الخير إلى الشر وإنما أفرد القدم ونكرها لاستعظام الزلل في قدم واحدة فكيف في أقدام كثيرة؟ وتذوق السوء يعني في الدنيا بما صددتم عن سبيل الله يدل على أن الآية في من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكم عذاب عظيم يعني في الآخرة ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الثمن القليل عرض الدنيا وهذا نهي لمن بايعه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينكث لأجل ضعف الإسلام حينئذ وقوة الكفار ورجاء الانتفاع في الدنيا في الرجعة عن البيعة ما عندكم ينفد أن يفنى فلنحيينه حياة طيبة يعني في الدنيا قال ابن عباس هي الرزق الحلال وقيل هي القناعة وقيل هي الحياة الآخرة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ظاهر اللفظ أن يستعاذ بعد القراءة لأن الفاء تقتضي الترتيب وقد شذ قوم فأخذوا بذلك وجمهور الأمة على أن الاستعاذة قبل القراءة وتأويل الآية إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا أي ليس له عليهم سبيل ولا يقدر على إضلالهم إنما سلطانه على الذين يتولون أي يتخذونه وليا والذين هم به مشركون الضبير لإبليس والباء سببية وإذا بدلنا آية مكان آية التبديل هنا النسخ كان الكفار إذا نسخت آية يقولون هذا افتراء ولو كان من عند الله لم يبدل والله أعلم بما ينزل جملة اعتراض بين الشرط وجوابه وفيها رد على الكفار أي الله أعلم بما يصلح للعباد في وقت ثم ما يصلح لهم بعد ذلك قل نزله روح القدس يعني جبريل بالحق أي مع الحق في أوامره ونواهيه وأخباره ويحتمل ان يكون قوله بالحق بمعنى حقا او بمعنى انه واجب النزول انهم يقولون انما يعلمه بشر كان بمكه غلام اعجمي اسمه يعيش وقيل وقيل كان غلامين اسم احدهما جبر والاخر يسار فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يجلس اليهما ويدعوهم إلى الإسلام فقالت قريش هذان يعلمان محمد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي اللسان هنا بمعنى اللغة والكلام ويلحدون من الحد إذا مال وقرئ بفتح الياء من لحد وهما بمعنى واحد وهذا رد عليهم فإن الشخص الذي أشار إليه أنه يعلمه أعجمي اللسان وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة فلا يمكن أن يأتي به أعجمي إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هذا في حق من علم الله منه أنه لا يؤمن كقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون فاللفظ عام يراد به الخصوص كقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم الآية وقال ابن عطية المعنى إن الذين لا يهديهم الله لا يؤمنون بالله ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخر تهكما بتقديح أفعالهم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله رد على قولهم إنما أنت مفتر يعني إنما يليق الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يخاف الله وأما من يؤمن بالله فلا يكذب عليه فأولئك هم الكاذبون الاشاره لا يؤمنون بالله اي هم الذين عادتهم الكذب لأنهم لا يبالون بالوقوع في المعاصي ويحتمل ان يكون الكذب المنسوب إليهم قولهم إنما انت مفتر من كفر بالله الايه من شرطية في موضع رفع بالابتداء وكذلك من في قوله من شرح لانه تخصيص من الاول وقوله فعليهم غضب جواب عن الأولى والثانية لأنهما بمعنى واحد أو يكون جوابا للثانية وجواب الأولى محذوف يدل عليه جواب الثانية وقيل من كفر بدل من الذين لا يؤمنون أو من المبتدأ في قوله أولئك هم الكاذبون أو من الخبر إلا من أكره استثنى من قوله من كفر وذلك أن قوما ارتدوا عن الإسلام فنزلت فيهم الآية وكان فيهم من أكره عن الكفر فنطق بكلمة الكفر وهو يعتقد الإيمان منهم عمار بن ياسر وصهيب وبلال فعذرهم الله روي أن عمار بن ياسر شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنع به من العذاب وما تسامح به من القول فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال فأجبهم بلسانك فإنه لا يضرك وهذا الحكم في من أكره بالنطق على الكفر وأما الإكراه على فعل هو كفر كالسجود للصنم فاختلف هل تجوز الإجابة إليه أم لا فأجازه الجمهور ومنعه قوم وكذلك قال مالك لا يلزم المكره يمين ولا طلاق ولا عتق ولا شيء فيما بينه وبين الله ويلزمه ما كان من حقوق الناس ولا تجوز الإجابة إليه كالإكراه على قتل أحد أو أخذ ماله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا الإشارة إلى العذاب والباء للتعليل فعلل عذابهم بعلتين أحدهما إثارهم الحياة الدنيا والأخرى أن الله لا يهديهم ثم إن ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قرأه الجمهور فتن بضم الفاء أي عذب فالآية على هذا في عمار وشبهه من المعذبين على الإسلام وقرأ ابن عامر بفتح الفاء أي عذاب المسلمين فالآية على هذا في من عذب المسلمين ثم هاجر وجاهدك الحضرمي وأشباهه إن ربك من بعدها لغفور الرحيم كرر إن ربك توكيدا والضمير في بعدها يعود على الأفعال المذكورة وهي الهجرة والجهاد والصبر يوم تأتي يحتمل أن يتعلق بغفور الرحيم أو بمحذوف تقديره أذكر وهذا أظهر كل نفس النفس هنا بمعنى الجملة كقولك إنسان والنفس في قوله عن نفسها بمعنى الذات المعينة التي نقيضها الغير أي تجادل عن ذاتها لا عن غيرها كقولك جاء زيد نفسه وعينه تجادل عن نفسها أي تحتج وتعتذر فإن قيل كيف الجمع بين هذا وبين قوله هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون فالجواب أن الحال مختلف باختلاف المواطن والأشخاص وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة الآية قيل إن القرية المذكورة مكة كانت بهذه الصفة التي ذكرها الله فكفرت بأنعم الله يعني بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأصابهم الجذب والخوف من غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل إنما قصد قرية غير معينة أصابها ذلك فضرب الله بها مثلا لمكة وهذا أظهر لأن المراد وعظ أهل مكة بما جرى لغيرهم والضمير في قوله فكفرت وأذاقها يراد بها أهل القرية بدليل قوله بما كانوا يصنعون فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الإذاقة هنا واللباس مستعاران أما الاذاقه فقد كثر استعمالها في البلاية حتى صارت كالحقيقة وأما اللباس فاستعير للجوع والخوف لاجتمالهما على اللباس ومباشرتهما له كمباشرة الثوب ولقد جاءهم رسول منهم إن كان المراد بالقرية مكة فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعذاب الذي أخذهم القحط وغيره وإن كانت القرية غير معينة فالرسول من المتقدمين كهود وشعيب وغيرهما والعذاب ما أصابهم من الهلاك فكلوا وما بعده مذكور في البقرة ولا تقولوا لما تصف ألفنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذه الآية مخاطبة للعرب الذين أحلوا أشياء وحرموا أشياء كالبحيره وغيرها مما ذكر في سورة المائدة والأنعام ثم يدخل فيها كل من قال هذا حلال أو حرام بغير علم وانتصب الكذب بألا تقول أو يكون قوله هذا حلال وهذا حرام من الكذب وما في قوله بما تصف موصوله ويجب أن ينتصب الكذب بقوله تصف وتكون ما على هذا مصطرية ويكون قوله هذا حلال وهذا حرام معمول لا تقول متاع قليل يعني عيشهم في الدنيا أو انتفاعهم بما فعلوه من التحليل والتحريم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يعني قوله في الأنعام حرمنا كل ذي ظفر إلى آخر الآية فذكر ما حرم على المسلمين وما حرم على اليهود ليعلم أن تحريم ما عدا ذلك افتراء على الله كما فعلت العرب ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة هذه الآية تأنيس لجميع الناس وفتح باب التوبة إن إبراهيم كان أمة فيه وجهان أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم بكماله وجمعه لصفات الخير كقول الشاعر فليس على الله بمستنكر أن يجمع الله في واحد، والآخر أن يكون أمة بمعنى إمام كقوله إني جاعلك للناس إماما قال ابن مسعود والأمة معلم الناس الخير وقد ذكر معنى القانت والحنيف وآتيناه في الدنيا حسنة يعني لسان الصدق وأن جميع الأمم متفقون عليه وقيل يعني المال والأولاد لمن الصالحين أي من أهل الجنة ولم يكن من المشركين نفى عنه الشركة لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أمر موسى بني إسرائيل أن يجعلوا يوم الجمعة مختصا للعبادة فرضي بعضهم بذلك وقال أكثرهم بل يكون